Bismillah al-Rahman al-Rahim. Anfal mim sad. Kitab yang diangkat kepadamu, jangan ada yang ada di dalamnya kecuali firman Allah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 فَلَلَقَصَّنَ عَلَيْهِم بِعْلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ وَالْوَزْنُ يَوْمَ إِذِ الْحَقُّ فَمَا ثَقْلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُلَايَكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِ لَا يَظْلِمُونَ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَيْشَ قَلِيلًا مَا تَسْكُرُونَ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ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 يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريسا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتنكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة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 وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَنِ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ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 حتى إذا دارت فيها جميعاً قالت أخرىهم لأولهم ربنا هؤلاء أضلنا أضلنا فأتهم عذاب ضعف من النار قال لكلهم ضعف ولاك إلا تعلمون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 إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة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 أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمه أدخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ولا ذا أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيدوا علينا من الماء أَلْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهِ قَانُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا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 قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا نراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكنني رسول من رب العالمين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 قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَّ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ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 قال الملاء الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا أتعلمون أن صالحا مرسلا من ربه قالوا إن بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إن بالذي آمن به كافرون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 وسيع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وان انت خير الفاتحين وقال الملأ الذين كفروا من قومه لَئِنَّ التَّبَعَتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا الْخَاسِرُونَ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاتِمِينَ الَّذِينَ كَذَبُوا شُعَيْبًا كَأَنْ لَمْ يَغْنُوا فِيهَا الَّذِينَ كَذَبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ الْخَاسِرِينَ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 وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض Walakin kafiru, fakhad ma'hum bima kano yaksibu. Afah min ahlu al Qur'an yatiyhum ba'asun abiyatu, wahum naimun. Afah min ahlu al Qur'an yatiyhum ba'asun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 أَوَلَمْ يَهْدِ النَّبِيِّن يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَلَمَّا نَشَأْ أَصَبْنَهُمْ بِذُنُوبِهِمْ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ تِلْكَ الْقُرَانَ قَصَصٌ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل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 وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات المفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى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 يُقتِلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ وَوَاعدْنَا مُوسَى ثَلَافِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَا هَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وقال موسى لي أخي هارون خلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المستدين ولمَ جاء موسى ميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أو انظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني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 وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَرْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ نُعْظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا شَوْرِكُمْ دَاعُ الْفَاسِقِينَ سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِي الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِيَّا رُوَّكُ الْآيَةُ الَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَإِيَّا رُوَّ سَبِيلَ الرُّشْدِ الَّا يَتَخْذُوهُ سَبِيلًا وَإِيَّا رُوَّ سَبِيلَ الْغَيْيَ الَّا يَتَخْذُوهُ سَبِيلًا ذَالكَ بَعْنَهُمْ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ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 وَلَمَّا رَجَا مُوسَىٰ إِنَّا قَوْمَهُ غُضْبَانَ أَسَفًا قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِ عَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَنْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ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 لا تُحْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَحَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَةٌ كَتُبْضِلُ بِهَا مَنْ تَشَاءُ وَتَحْدِي مَنْ تَشَاءُ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَأَفِدْنَا وَرْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ وَكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ نَهْدٌ إلَيْكَ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 لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمين الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه, واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعتلون وقطعناهم اثنتين عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه وان اضرب بعصا كالحجر فانبجست منه اثنتين عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من وزقناكم وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَاكُنُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ أَدْخُلُوا الْبَابَ سَجَدًا وَأَدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ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 إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسفتون لا تأتيهم كذلك لبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ طالت أمة منهم لمتعضون قوما الله محلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا مادرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلم مانسوا ما ذكروا به أن جينا الذين ينحون عن الصور وأخذنا الذين ظلموا بعداب بئيس بما كانوا يفسقون فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ وَابْتَغَضْنَ رَبُّكَ لِابَاشًا عَلَيْهِمْ إِنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُؤُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ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 وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيناهُ آياتنا فَنَسَلَخَ مِنْها فَأَتَبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَهُ وَقَالَ فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث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 فدعوه بها وذر الذين يلحدون في أسمائه سيجذون ما كانوا يعملون ومن خلقنا أممًا يهدون بالحق و به يعبدون والذين كذبوا بأياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون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 وَالذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغْشَى حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَ الدَّعْوَ اللَّهُ رَبَّهُمَا لَئِنَّ أَتِيتَنَا صَالِحًا لَإِمَّا أَتِيتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا أَتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِي مَا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 وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَإِنَّ مَا يَنْزَغُنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا تذكروا فإذا هم مبصرون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 له وله يسجدون.